من علوة وفصاله في عامين أنشكر لي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بيه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليها ثم ألي مرجعكم فأنابئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال حبة من خردل فتكون في صخرات أو في السماوة والأرض أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقلنا بأن الله جمع بين اسمين وختم بما الآية لسعة, لسعة علم الله جل, جل في أولا يأتي بها الله جل في أولا لأنه احاط بكل شيء سمعا وبصرا وخضرة وعلما وخفايا الأمور لا تخفى عليه لا, لا, لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض ارض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قاره يعلم خائنة الأعين واما الحمد لله جزاكم الله كل خير نعم الان انا بخير ارجو يعني لعل الامر كله بدعاء اخواني واخواتي الفضلات والافاضل الامادد انجاني الله من مهالك يعني فجزاكم الله كل خير واحسن الله عليكم وقلت تكرارا وامرارا ارجو الا يحزن مني أحد لو ما علقت على بعض الرسائل أنا فقط اهتم جدا ان اوصل يعني ما بي يعني أنا لو, لو تفهمون ليه حتى بدأت مع أن كلهم يحرجون علي ذلك لأن هذا الذي كان بيني وبين ربي وأنا, وأنا أسقط يعني والسيارة انقلب كان هذا الحوار الذي بيني وبين ربي فقط فأنا اعذروني بالله لو أنا ما رديت على أي سؤال أو شيء من ذلك حتى نكمل النصاب ويكتمل النصاب وبعد ذلك الله له في عبادي حكم شؤون رب يحفظكم من كل سوء جميعا اللهم أمين يا رب العالمين رب يحفظكم جميعا وأعتذر لكل أحد أعتذر إليه وليتمس ليرأزر قلنا بأن ساعة الله جعله وسع كل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما حاصة كاملة سبحانه جل في علاه وكما قلنا من الله طائف ان من من اللط اللهم من اللطائف كما قلنا هو أن الله جمع بين اللطيف الخبيث لطيف باستخراج هذه المعثور قلنا سبب النزول في هذا البث ان ابن لقمان قال ارايت لو كانت حبه في قاع البحر كان الله يعلمها فجاءت نزلت الايه مجيبه والثاني قال يا ابي ان عملت الخطيه هل حيث لا يراني احد يعلمها الله جل وعلاه فايضا أتم اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم, أمين، اللهم أمين. باستخراجها سبحانه وتعالى جل خبير بعلمه بعمق ما هي فيه اين هي يعلمه الله جل جل, عليكم ومعنى ياتي الله جل في اولاد السلام ورحمه الله وبركاته الله تعالى أو أنه ما مهما, مهما أضمرها المر وأظهرها الله جل في والأسد من ذلك نقول يأتي بيها في الآخرة كما قال الله جل في قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهذه دللت على على سعة علم الله ذلك على كما قلنا وهذا أيضا تأتي مع قوله وهو معكم أينما كنتم كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سمواتهم من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم سبحانه جل في وهذا ما قاله في وهو معكم أينما كنتم نقل ابن كثير اتفاق السلف جميعا نقل ابن كثير اتفاق السلف جميعا على, على أن الله فق العرش وعلمه في كل مكان إن الله لطيف خبير وهذه دلت هنا الآن أن حكمة لقمان ظهرت في حسن التعرف على الرحمن لابد أنا هذا الكلام يعني قد قلته تكرارا ومرارا لعل الجميع يفهم هذا زنة أو قل ثقل علم الإنسان يتأتى من عظيم علمه بربه ثقل علم الإنسان وزنه الحقيقي هو كيف هو متعرفا على الله فكيف يتعرف على الله بأسماء الحسن وصفاته هذا مهم جدا في هذا البدء. وذلك لقمان ارتقى هذه المنزلة لعلمه بربه فهو ابنه يقول أنا عملت خطيئة لم يرني, لم يرني أحد أي علمه الله لو كانت الحبة في قاع البحر أي علمه الله لا تستغرب عائشة رضي الله عنه وعرضها لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبريني وإلا فسيخبرني اللطيف الخبير قالت أو, أو كل ما يكن المرء في نفسه يعلمه الله فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أحاطب كل شيء علما وهذه يسهب بها المرء في العبادة ربي دل في علاه في النوازل وغير النوازل بأن الله لا تخلى عن عباده بحال سبحان ربي العظيم بحال من الأحوال بحال من الأحوال لو ما في إلا أن ثبت جنانك على ما به نجاتك لكفى عمدا أنا أهيب بكل طالب علم أن يطقن هذا الباب هذا الذي سيفيده جدا حيا أو ميتا سيفيده جدا حسن تعرفه على ربه تلف علىه فلقمان درده وكان حكيما ومن عظيم حكمته علمه بربه تلف فقال يا بنيا إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوة أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبيس أرأيتم رجل حمدي ربي يحفظك حاضر حاضر حمدي حاضر أنا كنت في الدروس الليلية ما استطيع لكن لا أتوقف عنكم الليلة إن شاء الله الليلة بإذن الله بس يعني المشايخ جميعا صراحة ما ترك شيخ من يعني ممن نعلو فوق رأسي تاج إلا وجاء وهذا يعني وإني أصغر مما أكون في عيني، لكن سبحان رب العظيم، إن شاء الله الليلة باذن الله حمدي باذن الله الليلة بداية المجتهد مع ان المفروض أن يكون أن تكون مراجعة من أجل اختبار الاخوه والاخوات والاختبار أنا قلت لك لا بد أن تعطيني طريقة لا بد هتكون اختبارات شفهية يعني مع الاختبار التحريري لا بد يكون اختبار شفهي لا بد أعرف كتفكير طالب العلم كيف عندما عندما أعطيه المسألة الفقهية أنظر كيف هل استفاد من هذه التعقيدات والتاصيلات ام لا؟ ان شاء الله الليلة باذن الله ليله حمدي ربي كل سوء. انا ما عندي خاص العامل أنا انا حمدي انا تركت كل هذه الهواتف بأثرها ولا ناتي بجانبها بحال من فما عندي أي شيء أي تواصل الا ان يتواصل من احد يعرفني هو الذي يوصل لي ما يريد فاعتذر لك لكن إن شاء الله الليلة باذن الله يكون الدرس نعم في قوله كما قلنا إن الله لطيف وأن الله واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سمواتهم من الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط كل شيء علما أجلتم الاختبار والزوم يكفي طيب جيد زول أعطانا الطريقة أيضا طيب خلاص ماشي إذن هي المحاضرة الليلة والاختبار إن شاء الله يكون بعد ذلك أي فرصة أيضا إخوة لأننا لابد أن اختبر فهم فهم طلبة العلم لمسائل للفق كيف يفكرون فقهيا هذا الذي أريده إن شاء الله جيد قال يا ابنية إنها إن تكون قال حبة من في فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاة وأمر المعروف وأنا عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور شوف الآن عندما يقول يا بني الصلاة أتا بأعظم بأعظم أركان الدين، أتا بأعظم أركان الدين على الإشراق، وهي الصلاة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن، أعظم أركان على أن الصلاة الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة، الصلاة عماد الدين، لا يستقيم أمر كأي لا، بحق أنا من ترك الدين، من أقام أقام الدين، من أقام المرسلين على ما أصل، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فأنا أمر ما ف، فأنا بين المرء وبين الشرك على ما أصابك. يعني سأصيبك إن أمرت الله فينا منكر لابد أن يصيبك اللؤاء والشدة وطريق الله واعد جدا طريق ربي واعد جدا وسهل جدا ويسير جدا هو يسير على من يسله الله ولا يفعل هو وعر جدا على من يتعاظمه ولا يسير من يسير فيه وخفياه تأباه هذا لكن لا يمكن لابد ان يصير في الدل لكنه لابد ان تعلم ان فيه متعارجات والتطهير ورفع تاتي للتكفير والتطهير ورفع الدرجات حسب الناس حسب الناس يقول وهم لا يفتنون حسب الناس أ... يقولوا امننا وهم لا يفتنون فاستن الذين من قضين ولا الله الذين صدقوا ولا لما قالت عائشه لما قالت عائشه للنبي صلى اراد الزوج منها لم تشتكي قط قال لا حاجه لنا فيها مولدها قال لا حاجه لنا فيها الأمر عفل العام منكر وأيضا عماد الدين إذا طرق الأمر عفل منكر صبرت الله عليه عدوه من غيرهم ورفع يده أطلحهم ولم يستجب له لكن له مراتب الإنكار والكرهية والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أولاد تعرفون وتنكرون في, في, في, في الرواية في طولها قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد سجبه ومن كره فقد برئ إلا من رضي وتابع الا من وتابع قال امر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا بالتعميم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا النصيحه ادنوا النصيحه ادنوا النصيحه كن لمن يا رسول الله قال لله والرسول والكتاب والرسوله ويا المسلمين وعامتهم جاب عبد الله قال باعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره قال وعلى النصح لكل مسلم والمعروف ما كان معروفا في الشرع والمنكر ما جاء الشرع بانكاره ليس الأمر على التشهي ولا على الهوى المعروف ما كان معروفا بالشرع والمنكر ما انكره الشرع وهناك مسكوت عنه لا معروفا ولا منكرا كما قاله ساكت عن أشياء رحمة بكم فهذا المباح قال واصبر على ما أصابك هيئه أولا أن أمر وعفنا منكر إعماد الدين وأن الصبر على الأذى من أفضل الطاعة ابن المسايب قال ما ترك لها الممر وعفنا منكر من صديق لكنه إقامة للدين ومن ترك ذلك تقربا وتزلفا لأحد راجع هذا الأحد ساخطا عليه <تصفيق> كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس على سخط الله سقط الله عليه وأسقط عليه الناس ومن أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس قولي إن هذا ان ذلك من عزم الأمور وهذا من الواجبات <تصفيق> الناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصاعر خدك قرأها إن كثير ابن عامر وعاصم وجعلفر ويعقوب ولا تصاعر على ما تقرأونها بتشديد العلم الغالي ألف وقرأ نافع وابو عمرو وحمزة والكثאי لا تعرف ولا تصاعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس يعني لا لا تسر معرضا انا تعبدا بالانس ماشي ماشي ولا تصعر خدك للناس يعني لا تتعال عليهم معرضا متكبرا شامخا بأنفك تمشي كالطاووس بين الناس وهذه من أعظم أدواء القلب المهلكة والمعنى لا تلوي لا تعرض عن الناس تكبرا إذا سلم عليه لو عنقه كالمستكبر ينظر إلى الناس من علوه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر الردائي العظمة إذاري من نزانيه عذبته من نزعني فيه ما عذبته فالكبر صفه من صفات الله فلا مشى رجل بين الناس متكبرا متبحترا فخسف الله به الأرض فهو يتجلدل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله وهذه أعظم أدواء القلوب المهلكة أكبر الأدواء إهلاكا للعبد أن يتكبر العبد وأن يرى نفسه شامخا بأنفه حتى أنه يتكبر على ربه جل في علاه كما فعل إبليس وقال قادحا في الحكمة قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليا لان أخرتني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لاحتنكن ذرياتها إلا قليلا قال ولا تصعي خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاة يعني أنت الآن لا تتكبر ولا تمشي زهوا شامخا بأنفكاه وانظر للناس رحمة لا كبرا وإعجابا ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كما قلنا لأن الله جل على يعاملك بما تعامل به عباده كان الله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه فإن تكبر المرء على عباد الله جل في علاه فإن الله يقسمه ويكسبه الزلة والصغار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اوحي علي أن فلا يبغي احد على احد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توضعا إن شاء الله موفق سدد وأحسن الله ليك وشكر لك عض النهار على ما أنت في من خير لكننا لا نسمح بعدم التقاوس لابد من الرجوع قال ولصاعي خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وهنا إثبات المحبة لله جل في علا وإثبات الكور وهذه آيات واضحة هنا جليا إن الله لا يحب كل مختال فخور فالمتكبرون أبعد الناس عن الله دل فعلها وهؤلاء هم اصاغر الناس حشرا يوم القيامة يبعث الله دل فعلها كالذر من الذلة والحقاره وعند التعذيب أيضا يكون فيه المهانة ذوق انك أنت العزيز الكريم قال إن الله لا يحب كل مقتال فخور وهذا معناها أن الله تعالى يحب المتواضعين لذلك قال الإنسان من الله رفيق وحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطى على غيره والطواب أصف من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم لما خير بأن يكون ملكا رسولا أو نبيا أن يكون ملكا النبيا أو يكون عبد رسولا فجاءه جبريل بالجناح كانه قال لابد أن تكون عبدا رسولا فاختار الإنسان أن يكون عبدا رسولا الحق أن الكبر من أكبر كبائر كما قلنا ومن أعظم المهلكات الموبقات وإن التواضع من أعظم أخلاق المسلم تأثيرا في الناس لذلك قال أولاد صحيح أخذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور أي تواضع للناس وأحسن إليهم وارفق بهم وكن معهم عونا لا تكن عليهم وهذا الذي امر الله به عباده جل وكلما كان المرء في عون اخيه كلما كان الله في عونه كلما كان المرء رفيقا متواضعا لاخيه را من الله ما لا يمكن ان تتصوره رحمه وتفضلا واحسانا فنسال الله أن ان يكسبنا هذه الاخلاقيات الحسنه ولا تصارع قدك للناس تمشي في تمشي الارض ملحه ان الله لا يحب كل مختال فخور ثم بعد ذلك كرر الصفات التي يستحب أن يكون عليها المر أقصد في ماشيكه وضد الصوتك إن أنكر الأصوات الحمير وهذا تفسيره إن شاء الله في الدرس القادم القادم مصمتا ساعة علم الله أسران أسماء الله الحسنى فيها عظيم الاستناء على الله جعل بها وفيها البيان وأيضا الكمال فوق الكمال عصب الدين بعد الصلاة اللهم عفناه المنكر الكبر من أعظم الأدواء إهلاكا إذبات الصفة المحبة لله جل في علاه. لفي أسرف الضروح حتى ندخل على الفقه زلنا مع كتاب الصدق.